لو بالعراق يصير طوفان ونبي الله نوح يرد علينا يباوع بالبشر ما يلقى انسان ويصعد وحده وتمشي السفينة ثق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لو بالعراق يصير طوفان ونبي الله نوح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 ما بسوك خوتك وانت خد الجاع ودمع في نعلك يجران نهارك بسك يا وطن لا تشعل لهم نار غموك العرب والدفه وابنارك ذلتنا الدول ردينا مكسورين بس انت الغريب مدلل بدارك مثل حاتم كنت تذبح فرس للضيف بس شعرت فرس ما يسوى خطارك زلتنا الدول ردينا مكسورين بس انت الغريب امدلل بدارك مثل حاتم تشنت تذبح فرس للضيف بس شعرت فرس ما يسوى خطارك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 يجد الماء زرعك وانت ذو النهرين خلصت العمر تزقب زرع جارك زرع جارك علة وما مد علي كفياي بس مد ارضتها وطفرها اسوارك مو امريكا ثارك لا ولا صدام كون من العرب ناقذ لك بسارك لا تزعل علي من حق لو مليت من بقد احتمل وبضلع بسمارك مينو جرحه على طول وانت دربك كثيف وانت حك ملح وكمل مشوارك بلده نغطته وظل خايف ابراهيم ونبطرق الجلد وتحملت نارك مو عبد مينو على طول وانت دربك كثيف وانت ملح ويكمل مشوارك بردا غطته أوضى الخايف إبراهيم ونبطرق الجلد وتحملت نارك قادوني بحبل وعيوني معصوبات ما طلعوا حرف من خزنة سرارك بعد شكثر بعد مو أنا الأول ذاك داراني الوقت وانت الوقت دارك من شف ليسلم خد ظل يخاف من قد ما بجم نجفوف سطارك وانا بيا وكيد يصطرني هذا وذاك قبل ويا الهوى مني طقني اتحارك وعذرتك من شف ليسلم خد ظل يخاف من قد ما بجم نجفوف سطارك وانا بياوك تيصطرني هذا وذاك قبل ويا الهوى مني طقني اتعارك وعذرتك يا وطن لنان طيب ذات لو غيري وحلي ما يقبل عذارك لو اشرف شعب بالدنيا عايش بيك شا جملة بمزاد باعة ديارك بسحنا وحلي بسحنا وحلي كم مرة طقنا الجوع وبحنا هدومنا وما بحنا زنجارك وغيرك بس احنا وعلي كم مرة طقنا الجوع وبحنا هدومنا وما بحنا زنجارك وغيرك يا وطن لو قلنا حق نختار نعوف الدنيا كلها ونرد نختارك دينارك سقط وانسحك در بس يسحك دول من يمشي دينارك المن وغيرك يا وطن لو قلنا حق نختار نعوف الدنيا كلها ونرد نختارك دينارك ثقط وانسحك ضر بس يسحك دول من يمشي دينارك المن تشتعل شو كلهم ابن زياد بس انت الحسين او شعبك انصارك نلطم على الصدر كل ما سمعنا اخبار خلصت العمر دم تنزف اخبارك امس قصا شعرهن بابل واشور او شقا من باقة واثارك سبا